أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق الجهاد فصلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى أوصيكم نفسي بخطب الله فهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد صين الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله اتقوا ربكم عباد الله تقوا ان تستقيمون عليها الى ان تبوء جل جلاله ذاك عنوان الخير والهدى يا ايها الذين امنوا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله في أقوالكم فالمتقون يقول الحق والسداد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم اتقوا الله في أعمالكم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 اتقوا الله في عباداتكم فالمتقون هم العبد لله يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اتقوا الله في معاملاتكم فالتكن على وفق شرع الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الغباء إنكم مؤمنين اتقوا الله في اولادكم فعلى الخير ربوهم وعلى الخير ربوهم وبالتوجيه الاسلامي وجهوهم يا ايها الذين امنوا اتقوا ايها الذين قو ناراً وقودها الناس والحجارة امة الاسلام يقول الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون سأل سفيان بن عبد الله الثقفي النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل لا بالله ثم استقم عبد الله إن السعادة في الدنيا وإن النجاة في الآخرة إنما هي بالإيمان بالله والاستقامة على طاعة الرحمن حقق إيمانك بالله في ربوبيته ووحدانيته وأسمائه وصفاته حقق إيمانك بالله عام بربك الذي خلقك والذي أحياك ثم يميتك ثم يحييك والذي رزقك بيده مدبر الكون لا خالق غيره ولا رب سواه من تلك أفعاله فهو المستحق أن يعبد دون سواه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير آمن بأسماء الله وصفاته وأن لله أسماء حسن وصفات علاء أمرها كما جاءت معتقدا حقيقة معناها على ما يليق بجلال الله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعقيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير آمن بملائكة الله عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون آمن بكتب الله التي أنزلها لهداية البشر وهي حق وكلها حق فنؤمن بما سمى الله لنا في كتابه نؤمن بصحف إبراهيم وتوراة موسى وزبور داود وإنجي عيسى بن مريم آمن بكتاب الله القرآن الكريم الذي أنزله الله ليكون خاتمة كتبه جل وعلا أنزله مهيمنا على ما سواه مصدقا للحق مبطلا للباطل أنزله, أنزله على عبده ورسوله محمد وبلغ بسمعه جبريل من رب العالمين وبلغه جبريل رسول رب العالمين وتلقه الصحابة عن رسول رب العالمين وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين محفوظ بحفظ الله له وإنا وإن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الإيمان به والعمل به سبب السعادة في الدنيا والآخرة والإعراض عنه سبب الشقاء في الدنيا والآخرة فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى آمن برسل الله الذين أرسلهم الله ليبلغوا العبادة رسالة الله ويقيم عليهم حجة الله رسلاً مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجه متفاوتون في الفضل وأولو العزم أفضلهم وسيد الأولين والآخرين أفضل الجميع وأكثر الجميع أنا سيد ولدي آدم ولا فخر آمن باليوم الآخر بما أخبر الله منذ مفارقة الروح للجسد حتى يستقر أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة الزنفرائض الإسلام أد الصلوات الخمس كما أمرك بذلك ربك فهي عنوان التزام الإسلام ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة حافظ عليها رحمك الله فإنها دفر أركن إسلام عموذ الإسلام والركن الثاني من أركانه وقد أطلق النبي وصف الكفر على تاركها العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أدي زكاة مالك وصمشها رمضان وحج البيت تلك أركان الإسلام متى ما حفظت عليها سهل عليك ما بعدها بر بالوديدين صد الأرحام أحسن الجوار مر بالمعروف وانهى عن المنكر على قدر علمك وقدرتك اصدقي استخوانك في, في القول ولهم في القول واحضر الغش والخيانة كن أمك واحضر الغش والخيانة في كل الأحوال وكن مسلما موقنا والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم أيها المسلمون هذا دينكم دين الإسلام دين العبادة والمعاملة دين العقيدة والشيعة دين شامل لخير الدنيا والآخرة دين صالح لكل زمان ومكان دين جمع الله في الخير كله ورفع به الآصار والأغلال دين أكمله الله وأتمه ورضي به لنا دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أمة الإسلام إن كل منتمل لهذه الشريعة فهو يسعى دائما وجاهدا في إعزاز هذا الدين وإعلاء شأنه ولكن يا أخي المسلم متى تكون خادما لدينك نعم تكون خادماً لدينك بعلمك وتعليمك بدعوتك إلى الله على علم وبصيره بسلوكك من هجماً سبباً سلفك من صالح الأمة في عباداتهم ومعاملاتهم باستقامتك على هذا الدين باستفادتك من مسجة العصر فيما يكون سبباً لخدمة دينك وإعلاء شأنه تكون خادماً لدينك في كل ميادين الحياة بطبك بهندستك بزراعتك بمهنتك تكون خادما لهذا الدين في كل مياد الحياة نافس أعداءك الذين سخروا كل إمكانياتهم وكل تواجدهم وكل علومهم للدعوة إلى باطلهم فأنت على الحق فكن ثابتا على الحق استشعر مسؤوليتك أيها المسلم واعرف موقعك في حياتك لتؤدي الواجب الذي عليك أخي المسلم أخي المسلم هل يكون خادماً لدينه من يطعن في أمته ويخون حملة هذا الدين من الصحابة والتابعين وتابعهم بإحسان أهل يكون خادماً لدينه من يدل على عورات المسلمين أيكون خادماً لدينه من يسعى في زعزعة أمن الأمة والإخلال بأمنها أيكون خادماً لدينه من يصم إذنه عن سماع الحق أيكون خادماً لدينه من يتهم هو وولاته ويصفهم بالخيانة أيكون خادماً لدينه من يزعم قصور هذه الشريعة وعنها عن مواكبة الحياة كلا ليس هذا خدمة للدين ولكنه البلاء والعياذ بالله إخوة المسلمين يا من, يا من جعلت الجهاد شعارا يا من جعلت الجهاد لك شعارا والتكفير لك مطية هل سألت نفسك يوما هل من الجهاد في سبيل الله سفك دماء المسلمين هل من الجهاد في سبيل الله استحلال دماء المستأمنين هل من الجهاد في سبيل الله تدمير ممتلكات المسلمين هل من الجهاد في سبيل الله تسليق الأعداء على المسلمين ليتخذوا ذريعة في بلاد الإسلام أيها المسلم كن فقناً واعياً وإياك أن تكون عاطفاً حماسياً كن مسلماً راشداً وإياك أن تكون ثورياً مندفعاً أخي المسلم إن الجهاد في سبيل الله لم يشعر سفك الدماء والقتل وليس تفشفيا وانتقاما وعبادة لله وشعيرة من شعائر الدين شرع للدفاع عن أوطان المسلمين ليكون سينة في إبلاق هذا الدين والدعوة إليه وليخراج الناس من الظلمات إلى النور لمقاومة من يصد وصول هذا النور إلى فطر العالم فهو دين الله تقبله الفطر السليمة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لكلمات الله يا من أحببت الجهاد ورفعت شعاره إن الإسلام لم يتصفك الدماء هو يسعى في حقنها ما وجل سبيلا وإن جنح للسلم فاجنح لها يا من رفعت الجعار الجهاد وأحببته أسألك حقا هل جهدت نفسك فهل جهدت بالعلم بالعلم هل جهدت نفسك في تعلم العلم والعمل به هل جهدت نفسك في اتباع الكتاب والسنه هل جهدت نفسك في قبول قول والله هل في قبول كتاب والسنه وان خالف رايك وهواك هل جهدت نفسك في قبول قول الله ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق وقوله صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا بأسرها أهون على الله من قتل مسلم هل جاهدت نفسك أخي المسلم, نفسك أخي المسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قت نفسه بشئ عذب به يوم القيامة هل جاهدت نفسك أخي في قبول قول الله ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى هل جهدت نفسك يا أخي في قبول قول الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأول الأمر منكم وقوله صلى الله عليه وسلم من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فماتت فميتة جاهلية ومن قاتل تحترم يا راية عمية يغضب لعصبية ويهوى عصبية ويدعو الى عصبية فقتل فقتلة جاهلية ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى لمؤمنها ولا يوفي لذي عهد عهده فلجت من ليس مني ولست من اخي المسلم اخي المسلم إن مفهوم الجهاد عظيم ليس قاصراً في فصم معين بل هو جهاد على اختلاف أنواعه فالدعوة إلى الله والإصلح بين المسلمين والقيام بالواجبات كل ذلك من أنواع الجهاد هل جهد تنفسك أخي في قبول في الخوف من قول النبي من قال لأخه يا كافر إلا وليس كذبابه أحدهما ومن دعى رجلاً بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه قف مع هذه النصوص وإياك ومجاوزتها ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبير هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا أمة الإسلام لقد مر بالعالم صنوف من البلايا وأنواع من المصائب تدمر الحرث والنسل بالصلح عليها بالإرهاب ومقصودهم التعدي على النفوس والممتلكات التعدي على النفوس والتعدي على الممتلكات وآن للمسلم أن يصدع بالحق ويظهر الحق ويبين موقف الإسلام من ذلك وآن للعالم أن يصدع إلى أهل الإسلام بعدما أسكتهم دهرا ولينصفهم بعدما ظلمهم وعساء إليهم في دينهم وكتابهم ونبيهم وقبلتهم ألا فليعلم العالم أجمع أن ديننا دين الإسلام دين الرحمة والخير ودين العدل والهدى دين يحرم الظلم بشتى, بشتى صوره في الحديث القدسي عن نبينا جل وعلا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وحرم سفك الدماء بغير حق ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق حرم الغدر والخيانة ينصب في الحديث ينصب لكل غادر لواء غدره عند أسته يقال يوم القيامة هذه غدرة فلان ابن فلان أوجب الوفاء بالعهود وعصم دال المتأدم المعاهدين يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود من قتل معاهد الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة حرم الفساد بكل أنواعه حرم الفساد في الأرض بكل أنواعه فحرم الفطرات والسفن والمراكب ووسائل النقل وحرم أيضا الإخلال بالأمن نحن كذا صوره وحرم البث الفساد ونشر المخدرات وما يسوء الأمة في دينها ودنياها ويقول الله إنما جزاء الذين حاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفهم من الأرض حرم السعي في قلب الأنظمة الحكم الشرعية القائمة من في الحديث من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم ويفرق كلمتكم فاقتلوه كائنا من كان بعد هذا يوصف ديننا بالإرهاب لا بد من وقفة صاقر صادقة تراجعون بها أنفسكم وتعودون بها إلى فأكاركم وعقولكم ولا يكن عليكم مصاية حتى تعلموا موقف الإسلام من تلك البلاية التي نسبت إليه والإسلام منها براء أمة الإسلام العدل خير كله أساس السعادة والرقيم أساس الرقي في الدنيا والسعالة في الآخرة للمسلمين وأساس السعالة والهنى في الدنيا حتى لغير المسلمين أمر الله بالعدل ونهى عن الظلم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي على الدول على العدل قام الدول قامت ممالك وبالعدل تستمر على العدل قامت الممالك وبالعدل دامت الأمة الإسلامية بالعدل قامت دولتها فعدلوا في توحيد الله وإخلاص الدين له وقبلوا شرعه وعدلوا في رعاياهم فحكموا بينهم بالعدل وعدلوا في أهل دينهم فعاشوا في ظل دولتهم معصوم الدم والمال في عشة هنيئة هكذا عدل الإسلام لأن الله يقول لنبيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صنع القرار في العالم رجال السياسة والفكر أيها المنصفون أيها العقلاء أخاطب كل ذي عقل يحكمه عقله وكل منصف لا يرى بالتجني أخاطب فيكم ضمائركم وحبكم للعدل وكهية لكم للظلم مهما كان مصدره أسائلكم والله شهيد علي وعيكم أسائلكم والتاريخ الشاهد بمواقفكم من من بعدكم اسائلكم هل من الاهل من العقل أن ان نحفل من عقل ان هل من العقل ان نتجاهل أمة لها... هل من العقل ان ناخذ امه خصومها واعدائها هل من الانصاف أن نحكم على امه بجريمه شذاد بعض شذاد ابنائها اليس من العقل والسفه أن نتجاهل امه لها كيانها، لها أصولها، لها جذورها، حكامها قائمون، علماءها متواجدون، كتبها ناطقة بما تحمله من فكر ورأي سليم سديد، أن نأخذ ذلك من الجاهلين بها، أو من الحاقدين عليها، أو من أناس لا يعرفون حقيقتها، إن قوما شن الغارة على ما يسمى بالوهابية، ومرادهم بذلك القدحة في دعوة الشيخ محمد أهاب الذي يمدى الشيخ محمد الله شنوا الغارة عليها وصفوها بالإرهاب وصفوها بسفك الدماء وصفوها بالتشدد وصفوها بالاعتداء على العالمين كبرت كلمة تخرج من أفواهم إن يقولن إلا كذبا أعانهم على ذلك بعض من أبلاي جلدتنا قلت ديانتهم تخانوا أمانتهم وقالوا بباطل ليعلم العقلاء العقلاء أيها الأحرار إن شيخ محمد نهاب رجل أحب الله ورسوله قرأ أكبر الله وكلام رسوله فآمن بهما عاش في واقع مريض سلط فيه الطغيان وقهر القوي الضعيف عاش في مجتمع جهل وقتل وسلب وتفرق فلم يرضى بهذا الواقع ونهضى بمسؤوليته آخذا بمثاق ربه فدعا إلى الله دعا إلى عبادة الله وإخلاص الدين له عاش في مجتمع تعلق بالقبور والأشجار والأشجار والقبور والأحجار دعاهم إلى عبادة الله دعاهم إلى اتباع الكتاب والسنة دعاهم إلى العدل والاجتماع والبعد عن السلب والنهب والإفساد دعاهم إلى حياة دينية مدنية سر على ذلك أتباعه وعلى هذا مضت حكومات هذه البلاد وملوكها قامت هذه الدولة العزيزة على هذا الدين مبدأ ولن تزال عليه إن شاء الله ثابتة عليه مستقيمة عليه لأنه كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم وهذه دولة الإسلام سائرة في منهجها وأحكامها على هذا من هذا المستقيم ثبتنا الله وإياهم على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أيها المسلمون أيها المسلمون اتقوا الله في أحوالكم كلها أيها المسلمون اتقوا الله في أحوالكم كلها قادة العالم الإسلامي تعلمون ما ابتليت به الأمة من البلاي مصائب نتيجة لتبرقها وبعدها عن دينها أدعوكم جميعا إلى وحدة إسلامية أساسها توحيد الله ومنهجها شريعة الإسلام ثم جعلناك على شريعة من الأمر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى اتحاد إسلامي في سياسكم وأمنكم واقتصادكم أظهروا للملأ كيف تصلح الدنيا إذا سيست بالدين وكيف يعل الاقتصاد إذا سيست بشرع رب العالمين وكيف تنتظم الحياة إذا طبقت أحكام شريعة الإسلام وحكمت بالعدل فشريعة الإسلام هي ثبت العدل في الأحوال كلها شباب الإسلام أنتم أمل عدة الأمة وأملها بعد الله أوصيكم بتق الله عليكم الحلم والأناء ابتعدوا عن الطيش والعجلة أدوا فرائض الإسلام أدوا فرائض الإسلام وابتعدوا عن نواهيه أطيعوا ولاة أمركم والزموا عملاء علمائكم وجالسوا عقلاءكم وكبراءكم واحذروا الاعتداد بالآراء واحذروا الاعتداد بالآراء احذروا الاعتداد بالآراء شباب الإسلام شباب الإسلام احذروا الاراء الوافده والافكار البعيده عن الدين مهما كانت شعاراتها لا تكونوا عونا لامتكم ولا تكونوا عاله عليهم تجلبون لهم البلاء تفقهوا في دين وزنوا كل كلام يقال لكم ولا تثقوا ولا تثقوا بالمتاع ولا تثقوا ببعض المتعالمين زينوا الاقوال والاراء بميزان الكتاب والسنة ولا تحملنكم العاطف على أن تقبلوا ما قد عسى أن يكون شرا لكم علماء الإسلام إنكم وردة الأنبياء والأمة محتاجة إليكم وإعلمكم أمتكم تعيش في ظلام من الجهل والضعف لا يرفعه إلا العلم النافع فخذوا بزمام الأمور وقدر أمة إلى كل خير علماء الأمة تعصف بالعال ريح عاص ما بين غلو وجفاء ما بين غلو وجفاء وكلها بعيدة عن الهدى وعن صراط الله المستقيم غلاق في دين الله غلاق قوم في دين الله فأضلوا عباد الله استغلوا حماس شبابنا وغضاة عقوق قلوبهم فدرب فدرب فربوهم على التكفير والتفجير وكرهية علماء الأمة وكرهية ولاتها وربوهم أيضا على, على, على, على, على, على عدم المبالاة بديار الإسلام وجفا قوم فطعنوا في شرع الله وزعموا عدم قد الدين لإجارة الأمة وزعموا, عد وزعموا عدم قد الدين على أعمال الأمة وقالوا قولتهم الخبيثة دعوا الدين حتى تصد الدنيا وكل هؤلاء على خطأ فيا علماء المسلمين أوضحوا شرع الله وبينوا حدود الله وحق الله الواجب عليكم بينوا لهؤلاء حرمة الدماء حرمة الدماء وأن حرمتها عظيمة بينوا لهم حقوق بلاد الإسلام عليكم وأنه لا يجوز لمسلم أن يسعى في الطعن في بلاد الإسلام فبلاد الإسلام حق الحياطة والعناية والدفاع عنها بكل ممكن لأن دولة لأن بلاد الإسلام أمانة في أعناق الأمة أمانة في أعناق الأمة رجال التربية والتعليم عقول أبنائنا بين أيديكم أنتم حملت الأمة ومربيت محمل أمة ومربي الأجيال أنتم مسؤولون عنهم ربوا وحصنوهم بالشريعة والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة احذروا أن تتعرضوا لذوابت الدين في مناهج المسلمين وطوروا علماء اطوروا مناهج الدنيا والتقنية بكل وسيلة لتنفعوا بها أمتكم وصلوه ما حاضر الأمة بماضيها واربطوا حاضرها بماضيها فشبابنا بحاجة إلى أن نصله بماضيه بأخلاقه بقيمه بدينه بسلوكه بعبادته بكل من حتى يرتبط الحاضر بالماضي فلن يصلح, فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها المسلمة العزيزة أخت المسلمة العزيزة لقد كانت أخت لك لقد عاش خوات لك في الجاهلية عاش في جاهلية تقتل المرأة في مهدها وإن أمسكت أمسكت على خزي وهوان فجاء الإسلام فجاء الإسلام فأعز المرأة ورى من شأنها كان مبتهنة مبتذلة فرعاها حق الرعاية وخلصها من ظلم الجاهلية وجعلها الأمة الراعية وجعلها الزوجة الراعية والأمة الشفيقة طهرها وأعزها وسمع صوتها وانزلها المنزلة اللائقة بها ولكن الأعداء يريدون غير ذلك يريدون منك أيها المسلمة أن تكون ألعوبة بأيد الرجال يريدونك فاكهة في مجالسهم ولذة في أنديتهم اتق الله كيف انت وقد ذهب دينك وسلب حيائك وانتهك عرضك وانتقص دينك فاتق الله وتاسى بما مضى من صلاحات هذه الامه والله يقول لازواج نبيه واذا سالتمهن متاعا فاسالوهن من, من وراء حجاب دعاة الاسلام دعاة الاسلام إلى التعاون والتكامل فيما بينكم أدعو إلى الله على علم وبصيرة أسلك منهج محمد في دعوته قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني الدعوة إلى الله خير كلها الدعوة إلى الله إصلاح للبلاد والعباد الدعوة إلى الله إظهار لمحاسن الإسلام فالدعوة إلى الله في عالمنا كله كلها خير لمن تأمل فمكاتب الدعوة إلى الله والدعاة إلى الله لم يقولوا شرا وإنما هم دعاة خير ودعاة أمن ودعاة سلام ودعاة للإصلاح والتوجيه فيا أمة الإسلام أصلح بين الناس فالإصلاح بين المسلمين خلق كريم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم أصلحوا بين الناس إذا تنازعوا وقربوا بينهم إذا تبعدوا واقصدوا بذلك وجه الله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو إصلاح أو إصلاح بين الناس حجاج بيت الله الحرام حجاج بيت الله الحرام الآن وقد طويتم البحار والقفار وأطلتم الأسفار فها أنتم قد بلعتم مرادكم نعمة من الله عليكم لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنبس وصلتم إلى هذا البلد الحرام في الشهر الحرام مرتدين الإحرام فلكم فلكم فلكم فضل الشبلكم فلكم, فلكم حرمه الجمع والمكان وحرمه الاحرام اعرفوا لهذا البلد فضله واعرفوا له مكانته وعظموا حرماته ذلك ومن يعظم حرمات الله فان خير له عند ربه احرصوا على امنه وانياكم للحادثه في وزعزعة أمنه فإن ذلك من الصد في سعن سبيل الله حجاج بيت الله الحرام لكم في هذه البلاد إخوان لكم في الدين يسهرون الليالي في سعستشالكم <تصفيق> وتنظيم سيركم في تنقلاتكم كلها فلكم فل فل فل فل فل فلهم عليكم حق أن تدعوا الله لهم وأن تلتزموا الأنظمة المرعية التي هي سبب لانتظام سيركم حجاج بيت الله الحرام هذا يوم عرفة هذا يوم عرفة هذا يوم عرفة الذي يقول فيه محمد صلى الله عليه وسلم الحج عرفة هذا اليوم من وقفه كان مدركا للحج هذا اليوم الذي من طلوع شمسه إلى طلوع فجر يوم العاشر فمن أدرك عرفة في هذا الوقت فقد تم حجه قال قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة من أدرك جمعا قبل صلاة الفجر فقد أدرك أيها المسلم هذا يوم من أيام الله العظيمة ويوم من الأيام المباركة وقفت أيها المسلم بصعيد عرفات أوصيك ونفسي بتقوى الله في هذا اليوم أكثر فيه من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل استغفر الله من خطاياك وزللك ارفع كفى الضراعة إلى ذي الجلال والإكرام هذا يوم يباهي الله بكم حجاج بيته العرام ملائكة انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار أتى نبيكم هذا الموقف فوقف بنمره صلف ثم دفع إلى عرنة فصلى بها فخطب بها الناس خطبة عظيمة نافعة وجيزة بيّن فيها حرمة الدماء والأموال وألغى فيها مآثر الجاهلية ورباها وديماها وأخبرهم أنه تارك فيما ما فيهم ما إن تمسكوا به لن يضلوا كتاب الله صلى بهم الظهر والعصر جمعا وقصرا تقديما أمر المؤذن فصدن فأقام صلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أتى عرفة فكان واقفا على راحلته مستقبل القبلة يدعو ربه ويتضرع بين يديه رافعا يديه خاضعا مستكينا خاشعا راجيا صلوات الله وسلامه عليه سقط خطام ناقته من أحد يديه فأخذه باليد الأخرى ويد رافعها يدعو الله ويرجوه أفطر في ذلك اليوم ليبين أن الفطر الحاج أولى من الصيام بعث إليه بقدح لبن فشربه والناس ينظرون سقط رجل من أصحابه عن راحلته فقال اغسله في كفنه بثوب ماء وسدر وكفنه في ثوبيه ولا تقربه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا فإنه يبعث يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه لم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا وغاب القرص ثم دفع منها إلى مزدلفة وهو يحط الناس على السكينة والوقار أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء جمع من حين قدم بات بها وعذن للضعفة بالرحيل بعد المتصف الليل وصلى بها الفجرة وذكر الله عند المشاعر الحرام ثم انصرف إلى ميناء فرمى جمرة العقبة ثم نحر هديه وحلق رأسه ثم أتى البيت وطاف به طواف الإفاضة فهكذا أعمال يوم النحر رمي الجمرة والحلق أو التقصير ثم الطواف بالبيت ومن قدم شيئا على شيء فنبينا يقول فعل ما ولا حرج فمن رمى وحلق وطاف ورمى وطاف بالبيت ورمى وطاف البيت حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء ومن رمى وحلق وطاف بالبيت حل له كل ما حرم الحرام, الحرام عليه ثم بتب منا ليلة الحادي عشر والثاني عشر وارمي الجمارة في اليومين بعد الزوال والرمي لك إلى طلوع الفجر الثاني فإن شئت فانصرف قبل غروب الشمس في اليوم الثاني عشر وإن شئت فابقى بمناء وارمي الجمارة في اليوم الثالث عشر فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأقر فلا إثم عليه حجاج بيت الله الحرام الأمن نعمة من نعم الله على عباده نعمة من نعم الله على عباده بيّن الله قدره في كتابه العزيز فقال عن خليله إبراهيم في دعاية وإذ, وإذ قال إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعلها بلداً آمنا وارزق له من الثمرات الأمن يحتاج إليه العالم والعابد والتاجر والجاهل والرجل والأنثى أتى الأمن نعمة وفضل من الله على عباده يحققه لأمة طاعتهم لله وتوحيدهم له وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا أمة الإسلام عاش أسلامكم في القرون الخالية لا البيت إلا نزر من الناس وإذا خرج من بلاده ودعه أهله فعسى أن يرجع أو عسى أن يموت هناك لا الطريق مخوف والسفر طويل والأمن قليل عما اليوم فقد أسبغ الله هذه النعمة فجعل الحرم حرما آمنا مطمئنا فجعله حرما آمنا مطمئنا هيا الله رجال اختارهم لحمايته وخدمتي وشرفهم بذلك سعوا جهدهم في توسعته وراحة أهله والنفقة عليه واسترخصوا كل غال ونفيس في سبيل راحة الحجاج وبذلوا قصور جهدهم فاجعوا الله بشكر الله على هذه النعمة ثم اشكروا الله على من جعلهم سببا في حصها من قادة هذه البلاد فمنذ تولي الملك عبد العزيز غفر الله له وشرفه بولاية هذا البيت والبيت يزداد كل عام خيرا تعاقب عليه أبنائه الملوك البررة ولا يزال في هذا أهد مبارك في عزة وقوة فجز الله الجميع خيرا ووفقهم لما يحبه ويرضاه وأعانهم على كل خير أو على كل خير اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت ألاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفن أحد عالم الغيب والشهادة يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم نسألك أن تجمع قلوب المسلمين على طاعتك اللهم وحد شملهم اللهم اجمعهم على الحق والهدى اللهم بدلهم بالذل عزاء وبالضعف قوه وبالتفرق اجتماعا وتالفا اللهم قو قلوبهم وأصلح لا تامرهم اللهم اصلح شأنهم واعدهم جميعا من مضلات الفتن اللهم عليهم اللهم اغفل للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وعل بين قلوبهم واصلح لا بينهم. وانصرهم على عدوك وعدوهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور ربنا اغفل لنا ولإخوائنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفل لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه اللهم انصر به دينك وأعلي به كلمتك اللهم أره الحق حقاً وارزق اتباعه وأره الباطل باطلاً وارزق اجتنابه اللهم أمده بالصحة والعافية اللهم أمده بالصحة والعافية وباركته في عمره وعمله اللهم وفق ولي عهده لما يرضيك سددوا في أقواله وأعماله والنائب الثاني واجعلهم جميعاً دعاة للخير والتقوى والشكصول لرجال الأمن والمسؤولين على جالعليا للحج والمركز والمركزية جزاهم الله عما قدموا الإسلام خيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد عاده الله علي وعليكم أعواما عديدة وأزم عديدة إنه على كل شيء قدير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 اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول ان محمد الرسول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 الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اشتووا اشتووا الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن عده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر.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 السلام عليكم ورحمة الله وعليكم ورحمه الله السلام الله الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حيا على حيا حي على قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله الله اكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر الله الله الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر الله الله أكبر. الله اكبر, الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر السلام علیکم و الله السلام علیکم و رحمت اللہ لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ <سؤال> لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ